وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحمد الله عز وجل على هذه الزيارة في هذه البلاد ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأيضاً نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنات النعيم فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا نعمة الإسلام نعمة عظيمة قل من يعلم محاسن هذا الدين وهذا الإسلام رحمة للعالمين ولكن إلى الله المشتكى من حال كثير من المسلمين وما آل حالهم أيضاً فشوه الطوائف صور ومعالم هذا الدين وجعلوا مبادئ وانحرافات ومفاسد أنها من الدين وصوروه صورة بشعة للعالم أجمعين أن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وهم بعيدون عن الدين بل والله ليسوا بمسلمين فرق ظهرت بين أوصاق المسلمين وهي أكثر من اليهود والنصارى كما قال هذا غير واحد من المسلمين من أمة المسلمين حرفت الدين وهدمت معالمه وتكلمت على رموز هذا الدين وادعت الإسلام وليس بالإسلام بشيء وأنت ستسمع معي وتعي ما سأقوله لك عن عقيدة ومبادئ هؤلاء وحكم وانظر هل ما يفعلونه هو الدين أم لا لكن أنا آسف أشد الأسف على أناس يريدون أن نجعل أيدينا مع أيديهم ومن يمدحهم ويثني عليهم والله وأسفاه إذا وصل بنا الحال إلى هذا فهذه الفرقة شر من وطئ الحصى من ومن جاني، وبدعتهم أصلها يهودية جاءت من رجل يهودي ادعى حب آل البيت فألها عليا رضي الله تعالى عنهم إنهم الرافضة شيعة الرافضة قبحهم الله الذين يكيدون للإسلام والمسلمين فأول ظهور لهم من رجل يهودي يقال له عبد الله بن سبأ هذا الرجل فأراد أن يكيد للإسلام فدخل عليهم بحجة حب آل البيت فحاربه الصحابة ومن كان بعدهم كلما ظهر لهم قرن قطعوه ففي يومنا هذه وفي كلمتنا هذه سنتكلم بإذن الله عن عقيدتهم لأن بعضهم يجهلون ذلك ولا يعرفون حالهم فأنت ستسمع أمور قد لا تصدق وهذه الأمور كلها في كتبهم نعم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله يا أيُّها الذين آمَنوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا أَن تُمْوُسْ لِمُنْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِيَهُ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الله كان عليكم رقيبًا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 dan nanggul bid'ah dan dhalalah dan kul dhalalatin finnari amma ba'd segala puji bagi Allah yang telah mempermudah untuk kami berziarah mendatangi ke negeri ini maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan seluruh amal perbuatan kita ikhlas hanya untuk-Nya aku meminta kepada Allah selalu Sebagaimana Allah mempertemukan kita di tempat ini, masjid yang suci ini, agar Allah pula kelak mempertemukan kita di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Maka kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada-Nya secara lahir maupun batin. Hadirin jamaah sekalian, rahimahukumullah, kenikmatan Islam adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang tiada tara Namun sedikit Dari mereka yang mengetahui Keindahan Dan kemuliaan Islam ini Yang Allah turunkan Sebagai rahmat Untuk segenap alam Akan tetapi kita Sedih Melihat Kenyataan dari sebagian Kaum muslimin Atau kelompok-kelompok yang mengaku dari kalangan muslimin yang mereka justru mencoreng dan merusak citra suci Islam dan kaum muslimin di mana mereka jadikan segala kerusakan mereka jadikan segala bentuk penyimpangan dan kesesatan mereka sebagai agama dan sebagai Islam Demikianlah mereka akui bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan adalah ajaran para rasul dan para nabi alaihi wasallam. Pada kenyataannya justru mereka sangat jauh dari Islam yang benar. Bahkan mereka bukan dari kalangan muslimin. Kelompok ini banyak membawa madarat kepada Islam dan muslimin bahkan melebihi Yahudi dan Nasara sekalipun mereka rusak dan mereka coreng ajaran-ajaran Islam yang mulia mereka mencela mereka menghina tokoh-tokoh dan simbol-simbol Islam di mana mereka ini pula akan kita sampaikan tentang dasar pokok ajarannya Bagaimana akidah mereka Lalu Kita bisa melihat Kita bisa menghukumi Apakah pantas yang semacam itu Dinisbatkan kepada Islam Apakah pantas semacam itu Adalah orang-orang Yang menyatakan dirinya muslimin Oleh sebab itu pula Menjadi kesedihan tersendiri pula Ketika sebagian masih saja memaksakan diri Menganggap mereka Sebagian dari umat Islam ini Atau sebagian madhab Dari madhab-madhab kaum muslimin Sementara mereka jauh Dari Islam itu sendiri Para ulama sebutkan Bahawa mereka ini Kelompok terjelek Bahkan makhluk terburuk Di antara jin dan manusia Karena kesesatan mereka Asal-muasalnya adalah Dari Yahudi yang mengaku dan menyerukan Kecintaan kepada Ahlul Bait Kecintaan kepada Ali Ibn Abi Talib Radhiallahu ta'ala anhu Kemudian sampai mereka menuhankannya Mereka inilah kelompok Rafidah Kelompok Syiah Yang selalu saja Membuat tipu daya Kepada Islam dan kepada kaum Muslimin Asal-muasal mereka adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Zabak Yang sangat benci Dan dia berkeinginan sangat Untuk menipu Dan memperdaya Islam dan kaum Muslimin Dia mengaku Muslim Dengan mengangkat Kecintaan Kepada keluarga Rasulullah SAW Dan keturunannya Maka mereka ini diperangi Oleh para sahabat Para tabi'in dan para ulama setelahnya dalam kesempatan ini akan kita sampaikan beberapa pokok akidah dan ajaran mereka yang kalau kita mendengarnya terkadang orang sampai tidak percaya tetapi itu ada dalam literatur dan kitab-kitab rujukan mereka. وسنعرض عليكم إن شاء الله حقيقة هؤلاء الفرقة الضالة المسمى أنفسهم بالرافضة أولا لماذا سموا بالرافضة قيل أنهم رفضوا إمامة الخليفين الراشدين أبي بكر وعمر وقيل أنهم لما جاءوا إلى زيد بن علي فسألوه عن إمامة أبي بكر وعمر فلم يوافقهم على ذلك فطردهم فقال خرجوا فأنتم الرافضة أي التي رفض وقيل أنهم رفضوا عقائد المسلمين كل هذه المسميات بمعنى واحد رفض الخلافة لهؤلاء لها أبي بكر وعمر ورفضوا عقيدة المسلمين كل هذا يدخل فيهم فهم رافضة وهم فرق وطرائق قددا منهم الاثناء عشرية ومن أشدهم كفرا وعتوة ومنهم الجعفرية ومنهم الشي... الشيعة الزيدية فهم كثر أما عقيدتهم سنبدأ أولا ماذا يعتقد الرافضة في أركان الإسلام أو ما هي أركان الإسلام عند الرافضة الجواب أركان الإسلام عند الرافضة أولا الصلاة الصيام الزكاة الحج الولاية الولاية ويقاتلون عنها بل يرونها من أساسيات ذلك لماذا لأنهم يرون أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا يقبلان إلا مع المهد المنتظر فهذا عقيدتهم في أركان الإسلام ثانيا عقيدتهم في الرسالة منهم من يقول أن جبريل أخطأ الرسالة بدلا أن يعطيها لعلي أعطاها لمحمد ومنهم من يقول أولى الرسالة هو علي أولى الرسالة هو علي يعني يقولون أن جبريل أخطأ في إعطاء الرسالة فأعطاها لعلي ليس هذا تخرصا ولا تكهنا بل هذا موجود في كتبهم. اقرأ أصول الكافي وإقرأ أيضا كتاب المنار وأيضا هناك كتب أخرى. تتكلم على عقائدهم وزيغهم بلسان أئمتهم مشهود ومكتوب وكثير من يعرفهم وعقيدتهم ثالثا عقيدتهم في الصحابة أن الصحابة كلهم كفار، كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كيف أتى لنا الدين؟ كيف جاءنا الدين إن كان الصحابة حملت الرسالة النبوية إلى الناس كفار؟ فهذا تكذيب للقرآن. وتشكيك في الدين وإساءة الضم بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه اختار من أصحابه من هم لا ينفعونه بشيء ومن اعتقد كفر الصحابة فقد كذب القرآن فهو كافر والله عز وجل قد عدلهم بل حكى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 Karena mereka menolak Kepemimpinan Atau khilafah Abu Bakar Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah Karena rofuk dalam bahasa Arab Arti adalah penolakan Ada pula di kalangan ulama Yang menyebutkan mereka disebut rofidah Karena ketika mereka Datang kepada Imam Zaid Ibn Ali Dan menanyakan kepadanya Tentang kepemimpinan Atau imamah Abu Bakar serta Omar Beliau puji dan beliau sanjung Keduanya Maka mereka menolak Apa yang dijelaskan oleh Imam Zaid Ibn Ali Maka mereka diusir Oleh Zaid Ibn Ali Dan beliau katakan Kalian adalah roh fidah Yaitu orang yang menolak Ada pula yang menyebutkan Mereka disebut roh Karena menolak Akidah keyakinan kaum muslimin dari semenjak zaman sahabat Tentunya Kelompok Ravidho ini Banyak sektor Dan golongan mereka Ada yang disebut dengan Itna Asyariyah Ada yang disebut dengan Ja'veriyah Zaidiyah dan yang lain-lainnya Dan Itna Asyariyah Adalah kelompok yang Paling kejam dan bengis Termasuk terbesar Kesesatannya dibanding yang lainnya Adapun di antara akidah-akidah keyakinan mereka yang pertama tentang rukun-rukun Islam. Kalau bagi kaum muslimin tentunya makruf bagi kita rukun agama kita adalah syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tetapi bagi Rafidah rukun-rukun Islam adalah salat, puasa, zakat, haji kemudian wilayah wilayah adalah masalah kepemimpinan para imam-imam mereka bahkan mereka berperang di atas perkara tersebut bahkan mereka anggap itu merupakan dasar yang sangat mendasar dalam ajaran atau keyakinan mereka mereka sebutkan jihad pun tidak akan diterima tanpa mengimani Kepemimpinan Al-Mahdi Al-Muntadhor yang mereka tunggu-tunggu. Yang kedua, keyakinan mereka tentang Risalah atau tentang Kenabian. Mereka menyebutkan bawa Nabi Jibril, bawa Malaikat Jibril, Malaikat Jibril Alaihissalam salah alamat yang semestinya Kenabian atau Risalah itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib an, Malaikat Jibril Salah alamat sehingga diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu'alaikum Sebagian mereka pula mengatakan yang lebih pantas Untuk menerima rizalah Artinya dinobatkan jadi Rasul adalah Ali Bukannya Rasulullah Sallallahu'alaikum Demikian disebutkan dalam kitab-kitab Rujukan utama mereka seperti Usulul Kafi dan yang lainnya Demikian pula perkara ini makruf secara lisan diucapkan oleh para imam dan tokoh-tokoh mereka. Yang ketiga terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka semua. Rafidah meyakini Bahawa para sahabat adalah orang-orang kafir yang telah kufur sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Agama ini datang kepada kita Sampai kepada kita hari ini Jika Para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang kafir Lalu siapa yang menukilkan Siapa yang menyampaikan agama ini Dari generasi ke generasi Turun temurun sampai kepada kita di hari ini Demikianlah Dengan mengkafirkan para sahabat Rasulullah Maka mereka telah mendustakan Al-Quranul Karim Yang begitu banyak ayat Menyanjung mereka, Allah puji mereka, Allah sebutkan mereka, diridai Allah, meridai Allah. Dengan ini pula berarti mereka meragukan agama, sekaligus berarti mereka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana mungkin jika para sahabat adalah orang-orang yang jelek, adalah orang-orang yang jahat, bahkan kufur? bagaimana mungkin Rasulullah SAW bersahabat dan dekat dengan mereka. Wa aydhan fi ummahatul mu'minin itehamuhum bi 'Aisyah. Tima bara'aha Allah. Fa surah fi tabri'atiha. Innal ladhina ja'u bil ifk 'usfatun minkum. La tahsabuu شر لكم ونزلت هذه الآية في تبرئة أم المؤمنين عائشة وما زالوا يتهمونها بالخيانة ويتكلمون في أمهات المؤمنين ومن اتهمها بما برأها الله فهذا مكذب للقرآن كافر الله عز وجل يبرئها وأنت تتهمها أي دين هذا وأي شرع هذا وهل هؤلاء مسلمون أيضا عقيدتهم في القبلة أن القبلة هي قبر إمامهم الخمين وليس الكعبة بل صرح بعض أئمتهم أنه يجب على المسلمين كامل كاملا أن يحجوا قبر إمامهم الخميني وأن تكون هي قبلة المسلمين وليس الكعبة بل في سنة من السنوات كما ذكر الحافظ ابن كثير أن القرامط الباطنية الرافضة هجموا على الحجاج في بيت الله الحرام واستباحوا دماءهم فقتلوا نحو من عشرين ألفا حاج وكسروا باب الكعبة وأخذوا الحجر الأسود فمكث عندهم عشرين عاما كل هذا لأنهم يرون أن الحج غير مقبول وأيضا من عقيدتهم التقيا وهم أنهم يظهرون للإسلام والمسلمين أنهم مسلمين فيعملون الصلاة والزكاة والصيام والحج لكن في قرار أنفسهم أن هذه الأفعال باطلة لماذا باطلة؟ لأنها غير مقبولة ولماذا غير مقبولة؟ قالوا حتى يخرج المهدي المنتظر فيحج فنحج معه فيصير حجنا صحيح أو يصلي فنصلي معه فيكون صلاتنا صحيحة هذه عقيدتهم في العبادات أنها تقيا تعمل تقية فأنت إذا ذهبت إلى الحج رأيتهم لا يلبسون ثياب الإحرام لماذا لا يلبسون ثياب الإحرام لا سيما أئمتهم يرون أن الحج غير صحيح ولكن تمشيا مع المسلمين حتى لا يقال عنهم أنهم ليسوا بمسلمين فهذه عقيدة الرافضة الذين يعتقدون هذا المعتقد الفاسد وأيضا من عقيدتهم أن القرآن محرف وأنه غير صحيح والصحيح هو مصحف فاطمة فيرون أن القرآن محرف وأن القرآن فيه كذب وأن القرآن استقوي به الظالمون وأن القرآن هو سبب من أسباب هلاك الأمم لما فيه هكذا يقولون فإذا كان القرآن كما دعوا فأي كتاب نتحاكم إليه فأي كتاب تتحاكمون أنتم أيضا إليه إن كان قراننا محرف وإن كانت عقيدتنا مشوهة فأي قرآن نتحاكم إليه. نعم. yang keempat tentang keyakinan mereka terhadap ibunda kaum mukminin, para istri Rasulullah SAW, utamanya adalah Aisyah, radhiyallahu taala anha, beliau yang telah disucikan oleh Allah, dibela oleh Allah di dalam ayat dalam surat Quranul Kerim, seperti yang telah Allah sebutkan. Innaladina jauhil ifki asbatun mingkum latahsabu husyarullahum balhuwa kayrullahum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa kedustaan, memfitnah kehormatan Aisyah radhiallahi anha, sekelompok dari kalian, yaitu dari kalangan munafikin, jangan kalian anggap itu jelek bagi kalian, justru itu baik buat kalian. Allah membela kehormatan Aisyah ibunda kaum mukminin, tetapi. Tetap saja dan terus kaum Rafidah mencela dan menuduh kehormatan Aisyah radhiyallahu anha dengan pengkhianatan terhadap suaminya, maka jelas ini adalah bentuk pendustaan kepada Quranul Karim. Allah membela Aisyah, Allah menyebutkan kesucian beliau, sementara Rafidah justru menudingkan tuduhan pengkhianatan dan Kehormatan Aisyah yang mereka ragukan, maka hal ini jelas-jelas merupakan bentuk kekufuran. Mereka tolak dan mereka dustakan apa yang telah Allah sebutkan dalam Quran. Yang kelima tentang perkara kiblat. Jika kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia kiblat mereka satu, Kaabah Musyarrafah, tetapi bagi kaum Rafidhah. Ka'bah bagi mereka adalah kuburan imam mereka, di mana sebagian dari para imam mereka dengan jelas-jelas menyebutkan yang wajib bagi segenap kaum muslimin adalah haji, menjalankan ibadah haji ke kuburan Khomeini dan solat menghadap kepadanya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Khathir, rahimahullah taala, bahwa di zaman dahulu Kaum Rafidah Karamitah Melakukan penyerangan Kepada jamaah haji Yang sedang beribadah Di Mekah Mereka bunuh Lebih dari 20 ribu orang Yang sedang melakukan ibadah haji Kepada Allah Mereka hancurkan dan mereka rusak Ka'bah Mereka ambil dan mereka curi Hajar Aswad Mereka bawa ke negeri mereka Sehingga Ka'bah Kata ibnu Kathir selama 20 tahun tidak terdapat hajar aswad padanya maka kaum muslimin selama 20 tahun itu pula tawaf di kaabah tanpa bisa mencium atau melihat hajar aswad semua ini mereka lakukan karena keyakinan mereka bahwa haji ke baitullah ke kaabah tidak sah dan yang benar adalah kepada mereka yang keenam adalah tentang di mana mereka menampakkan kepada kaum muslimin Ibadah secara zahir, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya Tetapi tetaplah dalam lubuk hati mereka Mereka meyakini semua itu batil dan tidak ada kebenarannya Sampai keluarnya imam mereka, Imam Al-Mahdi Kalaupun kita melihat di saat musim haji Orang-orang semacam mereka ini Sholat bersama kaum muslimin Itu mereka lakukan Sebagai bentuk tatiyah Agar teranggap dari kalangan kaum muslimin Padahal Yang mereka lakukan pula Menyelisih Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Mereka ke Arofah Sebelum kaum muslimin menuju Arofah Demikian yang terjadi di hampir setiap tahunnya. Ini semua bentuk takiyah dari mereka. Yang ketujuh adalah keyakinan mereka terhadap Quranul Karim. Kitab suci dan pegangan utama umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mereka yakini bahwa kitab yang suci ini telah dirubah-rubah. Bahwa kitab yang suci ini telah terjadi penyelewengan di dalamnya. Tidak ada kebenarannya. Sementara Quran yang benar Hanya ada Di tangan imam-imam mereka Yang mereka sebutkan sebagai Mus'haf Fatimah Mereka sebutkan bahwa Quran kita kaum muslimin adalah Kedustaan di dalamnya Terdapat penyelewengan di dalamnya Penambahan dan pengurangan Ada padanya Bahkan mereka sebutkan Quran Waliyyadubillah Mereka sebutkan sebagai sebab Kehancuran umat manusia jika ini keyakinan mereka bagaimana orang akan bisa bersatu bagaimana orang akan menjadikan sumber rujukan untuk dia pegangi tempat dia kembali tempat dia istimbat darinya, sementara kitab sucinya teranggap kitab yang tidak benar bahkan terjadi penyelewengan-penyelewengan di dalamnya أيضا ومن عقيدتهم أن الصلاة لا تقبل إلا إذا صليت ولعنت الصحابة فيرون أن الصلاة باطلة إلا إذا كان يصحبها لعن للصحابة وأيضا يرون أن خطبة الجمعة لا تصح إلا بلعن أبي بكر وعثمان أبي بكر وعمر وعثمان وسب الصحابة وإلا خطبة غير مقبولة فهذا اعتقادهم ومن اعتقاداتهم أيضا أنهم لا يرون بالطهارة من الحدث الأكبر لا يرون بالطهارة من الحدث الأكبر أي إذا أصابت الإنسان جنابه لا يتطهر طهارة الحدث الأكبر فهم لا يرون ذلك أيضا ومن عقيدتهم في مهديهم أن المهدي موجود في السرقاب وسيخرج يوما من الأيام فإذا خرج وصلى وحج فهناك صلاتنا تكون مقبولة وحجنا مقبول أما الآن فليس بمقبول فهم يعتقدون عدم قبول عبادتهم ومن عقيدتهم استحلال لأموال المسلمين ودمائهم ونسائهم فكل من خالف الرافضة حلال الدم لا سيما أهل السنة، فعند الرافضة أن أهل السنة حلال الدم والعرض والمال، وانظروا إلى جرائمهم، انظروا ما يفعلونه في إخوانكم في سوريا النصرية الروافض من حزب اللات. والحرس الثوري الإيراني ماذا يفعلون بإخواننا في سوريا من جرائم قتل وإبادة وتشريد واغتصاب وغيرها من الأمور انظروا ما يفعلوه في اليمن وماذا يريدون أهلك الحرث والنسل دمروا البلاد والعباد وهكذا خابوا حروبا ضد الدولة وبحجة أنهم يقاتلون أمريكا أو إسرائيل ولم يقتلوا يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركة بل يقتلون المسلمين بشعارات كاذبة الموت لأمريكا الموت لإسرائيل انظروا جرائمهم في جنوب لبنان ماذا فعل حزب اللات بالفلسطينيين السنة باللبنانيين السنة هو وحركة أمل الشيعية الرافضية قتلوا وسرقوا وانتهكوا الأعراض انظروا ماذا فعلوا في العراق من دمار وفساد وقتلوا واستباحوا الأعراض وأخذوا الأموال في العراق أي مكان حل فيه الرافضة؟ تراهم يقتلون المسلمين. من تقتلون في العراق؟ من هم إخواننا في العراق؟ من تقتلون في سوريا؟ من هم ومن تقتلون في اليمن؟ ومن تقتلون في شت في شت البقاع؟ أليس هم إخواننا أين أنتم في بلاد الغرب أين أنتم في بلاد الكفر أين أنتم من قتل اليهود والنصارى لا نسمع شيئا من هذا اقرأوا الجرائم الرافضة على مر التاريخ ائتوني بموقف واحد مشرف لهم أو أرادوا فيه نصرة الإسلام والمسلمين ائتوني بموقف أريد موقفا واحدا يظهر لي أن الرافض نصر الاسلام والمسلمين بل كل جرائمهم منذ الف سنة وهم الى يومنا هذا قتل للاسلام والمسلمين وحرب على الاسلام والمسلمين هل هؤلاء مسلمون؟ أين عقيدة الإسلام الذي تشبثوا بها؟ هل هؤلاء عرفوا الدين؟ أين هذا الدين الذي تمسكوا به؟ ويظهرون الآن للناس بحجة أنهم مصلحين وأنهم طيبين وعندهم الطيبة ويظهرون للناس أنهم ليس عندهم هذه الأمور والله يا إخوة والله وبالله وتالله أنهم لو تمكنوا لو تمكنوا من أي بلدة لبطشوا بها ما لا يبطش به أعداء الإسلام من يهود ونصارى نحن عايشناهم رأينا كانوا يقولون نحن نريد الإصلاح وهم كذبة والله استباحوا الدماء حولوا المساجد إلى مجالس القات حولوا المساجد إلى أماكن مرعى للأغنام ومواقف للسيارة داسوا المصحف وحرقوه استباحوا أعراب المسلمين قتلوا المسلمين وهدموا بيوتهم هؤلاء يريدون نصر الإسلام فنحن قد عانينا منهم بحجة أنهم يريدون الإصلاح الخطوة التصحيفية في سوريا حينما قامت بإذا هي خطوة رافضية وهكذا يا عباد الله فلا تغتروا بدعاياتهم ولا تغتروا بكلامهم وأنهم سينصرون هذه الدين كل هذه فبركة كل هذه تمثيليه ضربوا اسرائيل تمثيليه حتى يقال انهم ضد اليهود والله انهم اعوان اليهود اعوان اليهود نعم yang ke-8 mereka pula meyakini Bahawa salat tidak akan teranggap sah dan tidak akan diterima tanpa diiringi dengan melaknat dan doa laknat kepada para sahabat Rasulullah SAW. Yang kesembilan, mereka pula menyatakan bahwa khutbah Jum'ah dari para khatib tidak dianggap sah kecuali dengan diiringi pula dengan melaknat Abu Bakar, Umar dan Uthman serta mencela sekena para sahabat yang lain. Jika tidak demikian maka khutbah Jumat itu tidak akan sah. Yang kesepuluh Mereka pula menganggap Bahwasanya Orang yang telah memiliki hadat akbar Yaitu dalam keadaan junub Tidak ada kesucian baginya Sehingga tidak, ada, tidak perlu baginya Untuk bersuci dan mandi besar daripadanya. Yang kesebelas Keyakinan mereka kepada Imam mereka Al-Mahdi diyakini. Dia adalah ada dan hidup Mereka tunggu-tunggu keluarnya Di goa mereka yang mereka namakan Goa Serdab Dan mereka yakini pasti akan keluar Entah kapan itu Dan jika telah keluar Dia sholat Dia haji, dia puasa Dan mereka akan sholat Haji, puasa di belakangnya Bersamanya dan saat itulah akan Benar dan diterima segala amal ibadah mereka Yang dua, kedua belas mereka menghalalkan darah kaum muslimin, harta mereka dan kehormatan serta wanita-wanita kaum muslimin. Terutama tentunya kalangan ahlu sunnah. Lihat apa yang mereka lakukan dari tindak kejahatan mereka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Syria. Betapa banyak yang menjadi korban dari kejahatan mereka. Mereka adalah kelompok Nusairiyah Kelompok salah satu Sekte dari kaum Ravidoh ini Berapa banyak yang telah terbunuh Korban dari kejahatan mereka Orang tua Anak muda Anak kecil Wanita, lelaki Bertapa banyak pula Kehormatan telah terinjak-injak oleh mereka Belum lagi harta benda Yang mereka jara dan mereka rusak Demikian pula di negeri Yaman, betapa banyak mereka telah membunuh dan membuat kerusakan semua itu. Mereka teriak slogan mereka, mereka memerangi Amerika, mereka memerangi Yahudi atau Israel. Tapi pada kenyataannya yang menjadi korban, yang menjadi korban terbunuh oleh kejahatan mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah kaum muslimin itu sendiri. Saudara-saudara kita, itu pula yang terjadi di bagian selatan Lebanon dari Hizbullah atau yang mereka namakan diri mereka Hizbullah, mereka Hizbullah. Betapa kejahatan mereka kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dan penduduk Lebanon yang ada. Pembunuhan, pencurian, perampokan, penjarahan, belum lagi kehormatan yang mereka injak-injak. Demikian pula di Irak Kehancuran negeri, pengerusakan dan pembunuhan, semua ini dilakukan oleh kaum rohvidoh dan sekali lagi korbannya adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh sebab itu, janganlah kita tertipu, janganlah kita terperdaya oleh selagan dan seruan-seruan mereka. Di mana mereka? terhadap negeri-negeri kafir yang ada di barat atau yang lain di mana mereka kepada Yahudi atau Israel Yahudi, Israel negara-negara barat dalam keadaan aman dalam keadaan tenang tidak terganggu sedikitpun oleh ulah mereka yang hancur, yang rusak, yang terbunuh hanyalah negeri kaum muslimin dan saudara-saudara kita umat Islam yang ada sedikitpun mereka tidak akan pernah membela Islam Tidak akan pernah pula menolong kaum muslimin Sepanjang sejarah mereka adalah catatan hitam Oleh sebab itu tidak akan kita temui dalam sepanjang sejarah Buktikan siapa yang bisa membuktikan satu saja Dalam sepanjang sejarah mulai dari zaman para sahabat Rasulullah SAW sampai detik ini tidak akan ada satupun catatan sejarah yang terbukti di sana bahwa kaum syiah, kaum Rafidah membela kaum muslimin. Melakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, membela agama Islam, itu tidak akan pernah kita dapati. Yang kita dapati justru sebaliknya, seperti yang tersebutkan tadi, pengerusakan, penghancuran, pembunuhan dan yang semisalnya. Maka demi Allah, mereka ini, selalu jika telah kuat cengkeramannya di suatu daerah dan di suatu negeri pasti kerusakan yang mereka lakukan, pasti kehancuran dan pembunuhan yang mereka perbuat kepada kaum muslimin bahkan itu lebih dibandingkan Yahudi dan Nasoro sekalipun itu pula yang kami alami, pengalaman kami di negeri kami, di negeri Yaman, karena beliau berasal dari Yaman Bagaimana masjid-masjid kaum muslimin Mereka hancurkan Mereka rubah Menjadi tempat jual beli God Semacam daun ganja Di negeri kita Demikian pula Masjid-masjid itu mereka rubah Menjadi tempat lapangan parkir mobil Atau yang semisalnya Mereka bunuh kaum muslimin Mereka injak kehormatan kaum muslimin Sementara tiada malu mereka terus meneriakkan kami ingin berbenah, kami ingin membenahi negeri dan membenahi kaum muslimin. Sekali lagi, janganlah kita terseret dan terbawa arus propaganda mereka. Semua itu dusta. Mereka hanya membela kepentingan Yahudi dan orang-orang kafir.